وقت اليوم أيها الإخوة والأصدقاء تعالوا بنا نعود فيها إلى حفلات ليالي أبواء المدينة في الستيجيات تعالوا نعود إلى مضموع من الأصوات التي طالما أرجبنا بها وظلت في أذهاننا وفي قلوبنا وفي أقولنا تعالوا نبدأ مع محمد رشدي وهذه الأسطورة الخالدة حسن مناعمة غنا واتي يم غنا واتي نغنا يا نغم بكنا ياتي يا حسن يَمْخَى النَّوَاتِي يَمْخَى النَّوَاتِي ها نخم بكنات أنا جرحي جرحك ذاوي أزادح حب يوم انا أنا قرحي قرحة غاوي وزادي حب يوم غنائي ونكل ما أقول يتبخ يتبني. Oj, jag är så glad att jag har dig till mig. Och jag är så glad att jag har dig till mig. Och jag من وا م كن الاستاذ مؤلف حسن عثمان والملحن الشاب الاستاذ محمد يم خان واتي يم خان واتي النغم تكنا يا يا حاسه كن نواتي، يمغن نواتي، أنا كن بكنادي، أنا كن رحى، كن رحى غاوي وزات حب. بن غناوي انا كان حيكر حاكي وزادي حب بن غناوي وانا كل ما اقول يا دباغ يا تلميني المجدي det här van det som r poor att det vara de på ska du Klimarna är scribing ut när man har dethalf i chipset på kstocket på كداده في التعاليات ومواوي كل اللي حالته مواليه ويعيني يالي ان كداده في التعاليات ومواوي كل اللي حالته مواليه ويعيني يالي ان كداده في التعاليات Alla nöjiga Ensi hans ni anna i ma Kud ibn ammik Kud omar ut i ma Alla nöjiga Ensi hans ni anna i ma Kud ibn ammik Kud omar ut i ma Wahi anna minnek Ya hawa Väl morr min, jag ska kalla mina och vi ska våra. Vi är mina, väl morr min, jag Så bara för att vi inte är mina gäster och något vi inte Vi hamnar i våra skatter, vi hamnar i våra skatter. Vi hamnar i våra skatter, vi hamnar i våra skatter. Vi hamnar i Heltägga bås och jag målade skojet till den vuxen. Men det nåväl blir inte så. Jag målade skojet till Och jag är en av de som har fått det här. Och jag är en av de som Och jag الحب دنيا كلها حرية اه يا حسن والحب مش عبودية الحب دنيا كلها حرية وهيانا منك يا هوايانا منك ولا نغرى منك ما اشتكالك منك Minns du mina huvud? Minns du mina ögon? Minns du mina ögon? Minns du mina ögon? Minns du mina ögon? Minns du mina ögon? Minns du mina وان كل ما قول يا توبة جرية العميل مجدين قل عيمة قل فحب يا أولى وأبو هيئ فجيد يا حسن موالي واخذ مطيبة في الهواء الضالي لعمل حكامي يا حسن موالي واخذ مطيبة في الهواء الضالي وغرف الليالي والرمل والحصى وابنيلك أثر عالي يا حبيب يا مخلصة وغير في الليالي والرمي والحصة وزنيني علي يا حبيب يا مخلصة وعلمك يا غير يا هوا يا ل منك ولا مغرم من منك اشتكالك مننك واحيانا منك يا هوا يا ل منك ولا مغرم من منك اشتكالك مننك وكلنا كل في يا ابو يا ابويا ابويا يا سقي ولا عمري اقول يا دوب يا ابويا ولا مش يا ماجدين وافرح فيك يا نعيمه يا ابو يا وائل عسيك